النسب يا انك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حفوه نو ومدته لا تثبتا وان تكن تربع ذاثا فن فقلبها واو وحذفها حسن لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللاصلي قلب يعتمى والالف الجائز اربعا أزل كذاك يا المقصخ خامسا ازل والحذف في الياء رابعا احق من قلب واحد من قلب ثالث يعن واولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينهما افتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب وردد هو وان يكن عنه قلب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 والحقوا معللا من عريا من المثالين بما اتاوليا وتمموا ما كان كالطويله وهكذا ما كان كالجليله وهمز ذيمه ينال في النسب ما كان في تثنيه له انتسب وسبل صدر جمله وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما اضافه مبدوءه بابن أوب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 وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حذفتا وضاعف الثاني من ثنائي ثنيه ذول كلا لا ولائي وإن يكن كشية ما الفاعد فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياف قبل وغير ما اسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا